الحمد لله رب العالمين وحب التائبين راضين في الليل على الميلاد كما على من أسئلات متساورة خصوصاً في الضرطي أو الضرطي أو ما كُو مكتوب يريدون أن يعرفوا بعض الأحكام المتعرفة بإغلاج الإسلام ورغم أن الأسئلة علوماً متعرفة بالشؤون المالية في الإسلام نبدأ في قبل أن يتخلص من يا القرار المالي المعلوم للمال المعلوم الثمن المعلوم لاشخاص المحظومين في وقت المعاملة المال المعلوم يسمى النصار اذا وصل النصار هذا الاقرار والثمن المعلوم يستند في ذلك الى والجهاد المعلوم الذي في تصبح فيها ثمانية أيضا معلومة والوضح المعلوم هو أن يقول عليه الحب وأن لا يقول إن شاء الله بنظاره الحديث على أنه في إياني معنى الإنصابي ومعنى الحب لأن هنا سؤال التحدث عن الحب المعتبر لإخراج الذكاء هل هو السنة القمليات عن السنة الشمسية طبعا السنة القمالية السنة القدرية في عرضي الأشهر الثلاثي وليس الأشهر الشمسية يعني محروراً فطار مثلاً إذنك الثلاثة في الزكاة عند الناس في الثلاثة السنة المجرية الجديدة إذنك إذا كان أحرم أحرم الثلاثة الزكاة إذا حدثي من هذه أستمرنا أن الزكاة لا تثبت لا تثبت بزماني بوحده فقد يتنع الإنسان ما لديه في غير محرم معناه في رمضان تجمع علي الزكاة في إذا كان مصور في رمضان يعني ماذا من سهل حوله ولما قد عاد أثناء مثالثة في شهر محرم كان يتمنع على الضعاء أن يستخل على الشرب مناسبة للحديث حول الزكاة وأرأت أهم الأثناء عن الزكاة وقال حينما نشتخل المطار نتذكر قول الدنيا الله عليه السلام وما منع قوة الزكاة إلا منعوا القطرة من الزماء. هناك الكثير من الناس خاصة عامة الشباب لا يعني لم يشعروا بأن الأمة محتاجة إلى المطن. لماذا بأنه يشعر الماء ويأكل مغرب ويقول أنه ليس هناك ما يجعون إلى القلع ولو لم يجب المطن. وهنا التحضر قصة حدثت لأحادث <تصفيق> الحاضينة والبطائمة وهو ذاته شاحنة سهم في طريق الصيام يستوثمه شاك في مكتبه العمر يرى عليه أكثر اصطلال ومصالب فوقف عنده فأخذه ليذهب منه إلى أعطار المدينة إلى جامعة وحينما تجذبوا أصبحت شديد قال يعني ما هذا الساعة الساعة شاحنة قال آه نتخاذ للبقر يعني فيسلم تأصابنا الكحف مثل الله فضعفاً على الشرع على كل فقال له هذا الشرع يعني لا تقلب من المصر فنحن ما نحتاجه قالوا لماذا نحتاجه قال لأننا نستوين من أنهيك هذا القمر حميك فأوصينا القمر فلا خلق يعني أنت دونك قدم فوقفوا رجلك أنه هذا الإمام العجائب وهو رجل مثله مستوى تقاطر فوقفوا وقفة بفراميره ثم كلب منه فلم نتقلل ما يعني قالوا فبستأس لك لتحكيك إلى نظيمة العالم يعني هناك من لا يتوعب هذه المهمة ربما من خلال كفر بالله ربما هناك إعادة والقرض الضغير أدنى إخراج حق إذا من الله إذا قل عمل الله حقاً في هذا الإخراج وهو أدنى والله الحق الذي يحصله لأن الثماني يتنظر به الأرض الثفار أن يبقى المطارن ذات إذن وقائنا في حب الدنيا وضارجة وضعا فقلنا يعتبر من سنة الخبرية وليس في السنة الشمسية تحكي أيضا عن المطار من ضرق بجاة الأبوال عن البهر ونحن نعلم أن هناك أبوال التعديد من أجناب هناك أبوال ناطقة وتكون أعزة الأهل الجوائح والفتاحين وهي مكاته الأنعابي أنت يذكر بها البقر والإبل والضعي ويلحق بنا من الجزء يلحق بالبطر الآيل ويلحق بالإبل الآيل ويلحق بالضعن الماء الثمن على شديدهم الأرض يشفه أجلتهم وهناك حق الضروع الماء يختطط من الأرض حفظاً أو طرقاً او ان يذفر يعني يذفر او لا يذفر في حاله المنظمه وفقا للعده انت عامه الناس او عند الناس في المال الثابت والاموال اذا كانت ذهبي والفضه وتذكر اذا يستحق بهذه الذكاه الذكاه الاموال النقديه الاموال النقديه واذا كان عروض التجاره واذا كان عروض التجاره يستحق بذكاه الذهب والفضه بهذه الصفات وكذا الحديث عن هذا النصار والصالب لكاة الأول محفية التي تتحق للكاة الزهد والحصار أنا لا أستطيع الآن أن أحذب يعني بالتلقيق قيمة النصار الإجمالي لهذه الزهد لكن أعطيكم قائدة يمكن أن تذهب إلى أحد الصالب باقي الزهد وتبقالوه عن ثمن الزهد الجام الواحد وضربوا هذا الثمن في عدد خمسة الثمانين يعني نصارب مكاتب ذهب خمسة وثمانونة جرام من الذهب خمسة جرام من الذهب في حفظ الأمس فاللهي لأن هذا العدد يضمى إثنين مليون وسبع مليون وسبع مليون وسبع مليون وسبع وهو صارر ممكن أن تسألون لو جاب إليك وحاوره من صلاة ربما فأناهم فإذا كنت لا يجب حسناك للغاية فعدد منظر النجيم الدرامياتها تضريبهم في فهنا للدرام الواحد هذا هو المصادر الإشمال إن شاء الله إذا كنت كان له هذا المصادر وحال عليه الحرم أي سمى قبلية مستملة قرر في حقه إذا كان من هذا الجفار أو من كل الإفضار الأكثر من هذا يخرجوا منه اثنين فترة يعني إذا عندك المليون قرروا من ذلك ميزيهم في ذلك قليلا حق الله الله تعالى دائماً ومع ذلك الله سبحانه يقول أعطيني فقط هذا الإفضار هذا الإفضار وأعطيني إثنان للإفضار الثمانين إذن ما, ما جاءت علينا الآن إلى أكثر من ثلاثة من الممتاز في القضية من هذا الشمسي عن طبق كدر القرارين وفي قضية من الزاب وأعطينا ذلك وفي قضية من الإخضار الواجه بإخراجه من هذا الممتاز لذلك حال علينا الحال لا هناك من لا يعلم كيف ينرح يكون أجنادة بأسلها نقول ما لديه مثلا مسجر في بسلعة هذه سنة عروض الجبار إذا حال عليه الحول أو عنده شاركة مطمع أي شيء إذا حال عليه الحول الحوض المالي الشمكي يوقف كل النشار ويقوم بما يستنى للجرد السنوي ومنذر رضا يقع فيه الناس إذا جاء شرم سنة أخر ومن نهاية السنة لا يقع يقومون بالجرس السنوي ثم يتطفقون على هذا الجرس في جذوة موازنة التي يحتفظ عندها فيما الضواري فيحسب عليها الزكاة وهذا الضواري لا نجد أبدا لأن سنة الزكاة غير سنة الضواري الزكاة تحتفظ كل سنة تنضخص ثلاث عفا يوما فعلي السنة ربما أحضر شرق عفا بعد الثلاثين أو ثلاثة من الواضح تقول إن وعن الشام الحالي عقر وهكذا تدوره أو سن الزكاة تدوره كدورة رمضان وكدورة الحدث إلى رجل فقط عليك الآن أن تجدد أطوالك مرتين مرة احتساب الزكاة في اتهاء الثنة الخمرية ومرة احتساب قيمة الغرائب ومعرفة الربح في بطل زدوة الموازنة في اتهاء الثنة المالية وهذه تقول ثابتا كيف له ان يحصل هل يخرج الزكاة على بيش مقص أم على بسبوع ماهر له إذا كانت ذلك جمكة أو معنى يخرج الزكاة على المراحل التبعة في قيمة التصمير حينما يكون بسرطة سنة وقيمة التصمير يوقي مدني عن نصار يستخدم بقصة المواد الأولية المواد الأولية ما فيه فيه فيه. يدخل في قيمة ثم يدخن بمراحل التصمير فوأكد أن تسمعها التفقيل أو التفقيل أو, أو التفقيل هذه كلها لا تسمع المواد النفس المزمع سمعي النفس المفتع ثم يصل إلى محذن المواد الملتفية سمعي سمعي فيحسبها كلها بقيمتها النبي في حالة الصمع يضيف قيمة هذا كله يضيفه إلى قمة ما حملة في الصندوق والصندوق على كلمة صندوق الحزاء وصندوق السلولة طبعاً بمثلة للإخوان الدولاء المحافر على خمس مئة أصطاق بمثلة للأمران الشدات معروفاً فهضيت السلولة إلى الشدات فهذا كان زالياً أو غير شريف هذه القيمة كلها مع الرفح ورق المال والقلة المزمدة يحتذبها ويخرج منها حين لا تسمعها. هناك زكاة على آلاف الابتثمات لا زكاة على العطار الثاني. يعني لا زكاة على الماء مستدر وفأرض ولا على الآلاف التي يستعملها الثماعة. هذه الزكاة آلاف على ما يقول عليه الدورة الاصطناعية التي ندخل في الانتاج ومن حيث انتقال مثلا واو نشاطه اليوم او يومين ليقوم بالضرط السنوي ايضا يحسب ما هو معروض لاستجارة توقع مكان عزوز مقصد او مكان معروضا اما من لا ويقوم قيمة ادخله في <تصفيق> السنجو في كله اذا ما فرقه ما تغفر من ليه ما فرقه ولا يغفر من الاشياء التي عنده الثابتة سواء ما هو من الاستغلال شؤال بعيدة وأنا أرى الأعيب تستشعر لو لا أنهم سمعوا الإناس قال صاحب أمسك لتكلم منكم الكثير لكن اليوم الخليف إن شاء الله في الضرطة الخطر في الضرطة الخطر إن شاء الله في هذا الضرطة أي إشكال صح؟ هناك إشكال بين الناس في التي يحددها للسرعة اللي عنده معروضة للبيع هل بالكنة التي اشتراها بها عندما كلمه التي في تسويقها في السوق مثلا واحد اشترى سلعه بقيمه 50 درهم لكنه باع السوق ب100 درهم هذه السلعه لنقدرثها فيحسب قيمتها هل نحسب قيمتها بما اشتراها ام بما بيعها في السوق هذا يتوقف على امرين الراجل بعينه كخبير اقتصاد في هذه الامثله اذا حسبت بالقيمه التي اشتراها به لانها عليه مناقص واذا باعها ارجع على الثمن المطلوب ولكن كما نجد بعض الفقهاء حقنا ما قالوا انها تقوّم بقيمتها في السوق ظنا منه ان الثمن مطلوب وهذا يسمى عند ناس قاعده قصدرا رغم ان الاخوان المعارضين يعرفونها غير ولا تستى لمن أراد أن يتكلم بتحليم الزكاة لأن يكون خطيراً بالرمي في, في علوم الشرعية وفي علوم الإحساسية حتى لا يستي من نازل بغير ما أنزل من الحق لأن هذه المسألة تحتاج متغراتاً وتحتاج نكيب نظر وتحتاج تحليلاً قوياً لأن فيها حقيقة الله وحق الله حتى لا يظلم الله بحقه وكما تعلمون ما تبقى أن تهلتهم أن الظلم ثلاثة دواوين دوان لا يفكر به وهو ظلم الله بحقك ودوان لا يفكر الله له شيئاً وهو ظلمك لأحيك ودوان لا يفكر به وهو ظلمك لنفسك بشكل أنت دين هذه دواوين ثلاثاً فإذا ضمنت الله في حقه للشكل لا تغفر لك إذا أن تردد الإثلاح الله في حق إن صمدت به الناس فالحزاب عزيز حيث لا ينفع مالا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سجين قال من الحفل من الحفل من البقضاء من الأنية من السجينة المبيتة من, من المطاق إن كل ما يعتاري المنزلح سيحلّن أن يسكد عليه الأمن سيدمر العبادة والبنان الحمد لله يحمل الله من تبيض صفاة أنه من الأجياء وعمل الأشكار من أجلات الناس إلى العالم للوحيد وصباق وصباق وصباق وصباق وصباق وصباق وصباق وصباق وصباق أنه ليسا تبقى القرآن باستمينة في رقصة وصباق وصباق وصباق وصباق الحمد لله ربطه تعالى أن يفعنا به إلى مكان الإحلام ويسألنا فرماق القرآن ويُمتق أسينتنا بشكمة وصابق البيان و يدخل عنا في ضماني من أجلال إليك هذا السؤال كانت العميل صحيح وعليم أحضركم الله الذي أحضركم فيه قال نحن قمتة شبان أخر قمتة يقول الحديث في أمضاظه أين تدركوا النسوات؟ أين تدركوا الضبان برافع النسوات؟ وتتعامل المدرورات الشجاء بعمل العزاء نحن خرم سجداء ورحمة سجداء نحن خطة شبان نعمل مع فأخنا البعض في شريفة شبير حلوينات وكلنا نمتدئ من الصبقة المتوسطة وكل واحد مننا لديك في واحد الزواج وإصلاح المتنمي من ذلك اتفقنا أن نقول بما يصنع بطار فهل نعم إن شاء الله تجد لأنه ندعوه الخطور على كبير اشتنفاذ كل عملية فيه لدورة التموين لا يكون فيها مساة بحق الله وحق الناس يعني هذه الضغطة تزدير وحكي لفلاشة فيه تزدين يومات مخدرية هذه تقديمه على كبير اشتنفاذ خطت وشعر شاء الله ناشيك هذه إن شاء الله أحمد انا نلتقي مع حضراتكم كل يوم باذن الله ان شاء الله اليوم احبكم سؤال اذا كنت تصمم تكن في شركه بالنسبه 20 مليون راس في دوله الشركه نشتغل في مجال الصناعه الميكانيكيه فكيف تود تشارك معنا فيه وهل هناك على راس المال او نصرنا الله اا صبحه مضمون ما يجره هذه الضبه لكن بالنسبه للشريك اا ابتت الشيطان ان صورته على اخراج الذكاه الوحيده على عقولنا جميع مشتركه كان نصيبه كلم يجبه النطار فلا ذلك فعليك لحول ذلك الضوارات ثانيا كله وانا أحب إن شاء الله أن يستجف الشركات على إخراج الذكات الوحيدة على مؤمن الناس يعيشنا في النجاح تأمين الضوارات أعيش بنا أعيش شركات يعني مسبوع المال في الشركة فلا من الضوارات فإذا تستمعوا لا يجبه النطار نستمعوا فالتوقع أن يستجف على اخرجت كلمه واحده على الاسبوع هذا قلت قال جزاك الله بما لان الله طلقته خذ من اموالك تطوعا ثم تكيه بها وافطر وقضي حتى الحق في الله تبارك قال كل مكذب قريب يقولون انهم من الجن والجن من المكلفين لذا لهم توبه او هل هو من سلالة البيت أو من الجديد أو من الشرطين وهذا الشيطان المالي ليس لهم جوبا قد يكون الأجل العلمي فيما هو رضو وسلم قاله أبو بركات رحمة الله عليه أن إبريد فيما طولد من رحمة سأله عن حكاري وسأله عن جندي فأعطاه الله كلما مولد من البشر مولود أعطي الشيطان من الجن مالذى ليستعين به عن الغوار لماذا؟ ليكون هذا الانتحان يستحق به أكبر غدن للمستحان لأنه لو دخلناها نكادة للمدى الانتحان لما أحكثنا في لذة تقيمة في هذا الانتحان ووضعون الجنة للتحرام فيبالي الله أن منأ كل أبنى بأهل الجنة ويكونها من أهل عبادي حيث يرسلوا بين الصارح والمعطية فأتون طابعين وكانوا قادرين على عشياني الآن تبخلهم الجنة للرحلة معنى حتى ظهروا على الاستحرام الشيطان ليس من توبه لأن تصدق عليه القول فلو لم تغلق دونه التغلق ربما نعرف ذلك لكن سبق عليه القول بعد أن رفض السجود لآدم ولدت معصيته بقيمة سجوده لآدم لأن هذا العلم يقولون لا تنظر إلى البعصية من حيث إذنها البعصية لا تنظر إلى البعصية لحق البعصية فالآن الآن هذا الشيطان ذلك هو ذلك سبقنا عجل القول عند رضا الضوارة والتعامل وأمهل جين النسو فمكذبين من جلال فمنت شيطان صار في ركب الشيطين لذلك يقول لني الشيطان هذا من الشيطان والشيطانة هو انتشارها وإن أنت الله حيث أن تنفق عيني فلنجر الله الضوارة والتعامل وأحكمل الضوارة الآن أحذركم الله الذي أحذركم فيه مع هذا ساتة جانب هل صحيح أنه يقول الحمام حرام يقول الحمام ظنة الحمام للجماعة لا ليس حرام ولا أكون جانب لأن هناك ضوار لأنه محمد حميد بحر. رحمه الله كان نجهى عن جسول الحمام فقومنا استعرض انه حرام فلمن تعرض ضر وبطره اجس والحادث دخل وارضع عليه وهو ذكي فتهن تشبع وقال منع عني ابو حنيفه فدمعت ابو حنيفه قال حينه عسى الله اطلع عليه عمي ابو حنيفه الله هل يتعاون فلكل من انقاد المالكي لا يثبت ان أظيمة السفر أن تدخل عليك إضاء وأن يظلم على ظلم سأن من يدخله على الإضاء وإضاء الظلم من تطلق سرع إلى تحت هبتين وما منهما عرض لا يجد للهرم لا يجد للهرم فإذا كانت جهان من موارك الشروط فلا بكر لكن لا يجب أن يتقل الإنسان هل انتخذ لنا بها. بذلك انتفع بذلك. فإن الإسلام الحكيم نرى إلى وقتنا فعالجنا الأسباب المؤذية إلى الهداد. هذا الذي ينسع الله عني لأقوله. أقول ليس حراما ولكن ذكوك من الضوابط وقام أخذ إلى شباب الشيخ المرملة من ثانيا عندما لنا أجمام في للصلاة السهية هل يجب علينا أن نقرأ معهم نفسهم. هنا قولاني عن المذهبين. عند الامام الشافعي يوجب القراءه عند الامام الشافعي يوجب القراءه وتبع ذلك الكثير من اهل العلم تسميه ابا الذبري متدينه فهو ان الذي فعلنا لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب فحق هنا عند اهل العلم طريقتان اذا كان الامام يقف على راس كل ايه ويسب يعني قليلاً يقرأ بعده, يقرأ بعده المأمون وإذا كان ينفرس ويتبع فإذا انتهى من الفاتحة شكت غنيهة وطرق للناس مصدف ليتحقق هذا الحديث لا تقرأ لمن لم يقر بفاتحة الزمار لكن عموم الملايب أنهم لا يجدون ذلك تقضي النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع من يقرأ معه قال لا تنازعوه القرآن ومتدد أنهم بالقوة الله سبحانه وتعالى فإذا قرأ عليكم القرآن باستمعوا له الأنسد والحصة يعني الصبت وأن أخذ ذن الكوين إن شاء الله أن ذا المناس على إما في القرآن لكن إذا كان من من يسكت ويطرب لك القرآن يطرح بعد هذه السكتة إن شاء الله سبحانه ثانيا هم أن الذكر الأربعين لم يفكر سنلعك من القرآن هذه حاجهنا المرفوض السنه المرفوعه على وصول ذلك الضابط وكان هو المسؤول ذلك في التسونيه 40 مارشام ااا طبعا ما كنا هو حدد الضغط الشكلي هذه ذي دبي كيد بسبب ذلك فلما ارفع في تمام على خطه شهريه كان هذا ذي هو الاجراء الى المحكم إذا قلت بايع المشتري إذا دفعت المألة الآن فهي بثمن كذب وإذا دفعت بأداء ثمن كذب فنفهي شبهة ربك وليس ربك ليعاً بالأجاب أبداً لأنه لا يمكن خط الحق للبطء لكن إذا باعها منذ أول بثمن الرفع من عنده والله أقرى من وقال أبيعك بالآجال مثال كذا وإن أنت الروحة مثل الثمان هذا إن شاء الله لاجه أعماله لاجه احترق بالبارع بأم ربع الثمان شبياكم لكويني الآجال المهم أنت يسمع المشتري ما يشتري للمشتري هذا إن شاء الله لتطاعتك هذا فقط أما الثمان بالأجال سمعتونه ولكن عشر طرامي قضيكم بها القطة شاء الله وننطرق ونطرق إن شاء الله في شيء نعم السؤال المقرر ايه <تصفيق> ارفع من المبدئ المادي نعم اذكر قد ثلاثه موعد اشتريت شقه كانت في خدمه مجمع ولا تاخذ منها نعمل ب 20 مليون سنتيم ولن اشتري فيها ولن اشتريها يعني الشقه هي للايجار بس يمكن سفر بعد تسلم الشقه ده جامد انها خلاص الشقه دي الميزانيه سطرون الى بيعها ترجح كان تابع التمرين اي والصرايم الداله ده ما كان ارقق بنفس الثبات في الضغط يعني مستشيل السؤال هل علي ان نفس الذكاء الشقه الاولى انني مشخص منوم في حالة الذكاء ده اخراجه من المنظر الشمالي حتى لكن في تنبيل هذه الشفقة قد تبطل منها, منها من هذا الثلاثان الهدى وجد ان تخرج عليها الزكاة ولا تلاعي فيها الحظ لانها منذ ذلك في نجيل وتخرج الزكاة على منذ موء ما تبطل من الثلاث ولكنه مثلا على الثلاثان على منذ موء ما تبطل من الثلاثان لا لذا تراحي هناك الثلاثان انك اذا هذه الشقه ب 20 مليون وبعتها ب 50 مليون يعني ربحت انت فاي لما تروح تنطط عليه خسارتك عليها الزكاه على 15 لماذا لانها صقه الرساله هذا اقتراضي ضره وتعامل نعم هاشم سنان حبيب وسيلاء الاصفح في تقسيم احزاب القران الى اربعه ويقول <تصفيق> لكم أنه يكون مؤمن هذا أندري فعصنا الزبور السبعة طوانا ومكان الثوار المنين ومكان الزبور المكان وطم بسهل يعني خفص ما طرح أبعد السبع طوال لمقابلة للدرور الزمسك ثابت على درور الجزوعة المنظرية من سورة البطرة إلى سورة المنزل سبع سورة طويلة سبع سورة ومسوار وقيم مكان الثورة المئين وإن سورة الثورة إلى سورة الثوقات ثمي الإنمائيين لأن عدد أجل في كل صورة تقارب أدئة أو تذيب أدئة وأدئت مكان الإنجيل المثالي والمثالي من صورة الشعراء إلى صورة الحذرات ثمي المثال لأن أجل فيها القفض والأجل مجملة في سابق قبلها قال وفضلت بالمسطنين وعينكم قصة المسطنين إلى نهاية الصورة وهذا حذته حديث اللي أول فقط في حينما قلت عطلسة الهدفة المنصر عنه قلت ثلاث صور فخمس صور فثبع صور فثبع صور فأعد عشر صور فثلاث عشر صور فحذة محصر للقاتل حتى محصر والإمام ذو مستهد وقلت مصرق إلى هذا لطلح حديث وزير الثلسع وعندما قلتهم هناك مصقرة لضعفه لا أقول أن هذا الحديث من الإمام الحمد الإعراضي رحمه الله بالصبعين واحفظ ذلك من حضر في الفلح فمن ضعفنا فقط ضعفنا متعنيتاً لأنه ضعفنا رجل لفرض الطائق السلام وهو أبو الرحمن عبدالله وهذا فاق فيه والولاية الطائقين الذي جاء للسلم وأقل منه درجات الحديث بحوثان الثورة يكون أحد له ورد في مرض الأعمال أفضل بسوء شاء الله انه هو الامر كله حديث بودي المالي والفقراء ديارنا ليس فتحوا عن الحديث الذي لكم تذكرك عن الامر اللي في التاريخ في حديث عام حب الضنون احسوني هذا الحديث موجود في كتاب الاحاديث الكوتشيه للامام الشعراوي وغير وجود ايضا تفسير الشيخ عبد القادر الجنائي للشيخ ابو وموجود أيضا بإستاذه على السلطات الانتراكية لحركات طوارق العالم وموجود في مستده الربيع الذي اخرجه أحد علماء الجزائر الثاني المشاكي أخيرا مرحا فيه أدلنا المستده الربيع والذي كان مرقودا عندنا بحول دارقه الطعام هذا الرجل الشيخ يذالي حققه هو أخرج علماء الله عنه وإذنه مضربة للإنسان تجدها في صور القرء <سؤال> لها بالشيفاظه ولنلج ان توت الرحمه والله عظيم ما اعظم من مفتاح فتبت يا امراه توقف عند رجوها وتقوم بقلها بالرحمه تقول دونت الرحمه هذا خدمه الوقت وطاحنا سكن هذا الذكر قيمه القران ليس انك انك فينا وقد ذكرت رضواننا تكون ذكرك تذكري لولا سباة المرض في الخيرين وضحنا ابن إكراهيم قال واجعلني لذانة سبقي في الآخرين أن ذكرا حكنا بين الناس وأعظم الذكر حكنا أن تذكر إخواتك المدينة سباكوكا للرشيد من الإجراء بالترانة للرشيد والطران الله أكبر كلها والحمد لوجها وضع في <تصفيق> عموها وأنحكها للطالحة وأنها تأذب لوجه من رب العالمين مظهما تأذب على أداء عن مبارك معصومة وأن أفضل رحمة فيه من الشرور في هذه ولا تأذب أسلنا ولا معنى شخصية ولا معصومة وأذب أسلنا من النار العفويل وأنها تأذب لوجه من يا عزيزي يا